قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون إلا الله ليبدو قوما بما كانوا يسيعون من عمل صالحا فلنفسه ومن رسا أذع عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الكتاب رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما فمختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 أم حسب بالذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزا كل نفسهم بما كسبت وهم لا يظلمون